يا, مغنواتي يا, مغنواتي بكى إن ياتي يا حسن يا مغنواتي يا مغنواتي يا همي بكى إنا يا حسن يا مغنواتي يا مغنى وآتي كان للمي فكان ياتي أنا جرحي جرحك وغاوي وزاد حب وغاوي ربهم جاناوي وأنا كل ما أقولي التوبة يا ابو يا سبني المجديد وإنعلمت كل فحب يا ابو يا وأبوها لكل فكير أنا كل ما أقولي التوبة يا ابو يا سبني المجديد Så ni är några och ibnamr. Du är ur gärds och inna. Ni är ja, vi är från dig. Och vi är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 مظالين في الهوى مشينا في بحركنا خطاوينا مظالين مظالين مظالين في الهوى مشينا في بحركنا خطاوينا مشيت انا وقلبي المحب عطاشا وعملت شهيد بلتن وبوشا Vad ska vi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 Och någiman du behöver, jag och jag حكايتك يا حسن موالي يلف مع موسى نويلالي لا عمل يا حسن موالي يلف مع موسى نويلالي وغرب الليل والرمل والحصى و بي عالي يا حبيبتي يا مخلصة هاجر في الليل والرمل والخضره وبي كسر عالي يا حبيبتي يا مخلصة وعلمك يا غاب غني واصل الاحسان يا منك يا هوايا منك ولا مغرم له مشتكى لك منك من وانا كل ما أقوله توبة يا بويا ترني بلا جد ولا عيني كل ما أحبه يا بويا ولا بويا يقول فجى ولا أمي حق لي توبة يا بولا وأنا أقول يا مجديد وافرح بك يا حبيبتي يا بو يا وانا شاب الفجير اهن وآهن يا منفنا